الله Allah, Allah على الظالم والمظلوم له الله. للمظلوم له للصحبة عز وقدر وخلاص في العشرة صاحبتني تني أخوي ما هو لوجه الله. ما هو لوجه الله. تظلم صديقا إن صدق هو يأكل عمره.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 شلتك في عين الغلا من عسره لليسرى ما مر فيك اخطيت تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله شلتك في عين الغلا من عسره لليسرى ما مرة فيك اخطيت تذكر يا عبد الله تذكر يا عبد الله اللي اشتراك بعمر هذا وهو قدر اللي اشترك بعمر هذا وهو قدر الله على الظالم والمظلوم له الله الله على الظالم والمظلوم له الله يا عز وقدر وخلص بالعشر صاحبتني يا خوي ما لوجه الله, الله لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم, والمظلوم لها الله تشرب ودير الماي وانا اشرب المره هذا المثل بالامس قالوا خلق الله جلد مهوب جلدك على الشوق جره الله على الظالم والمظلوم له الله له الله تشرب غدير الماي وانا اشرب هذا المثل بالامس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 طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله أرحم وخاف الله احمل في قلبي جرح من عشره مره طعنتني بالغدر ارحم وخاف الله أرحم وخاف الله انت يدك بالماي على الجمره انت يدك بالماي وانا على الجمره الله على الظالم المظلوم لها الله الله على الظالم والمظلوم لها الله بس صح وقدر وخلاص فالعشرة صاحتني يا أخوي ما هو لوجه الله ما هو لوجه الله تظلم صديق صدق وياك كل عمره الله على الظالم والمظلوم لها الله المظلوم لها الله